بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي ا ل أ م ي في سياق كلامنا على مباحث ا ل ط ه ا ر ة وما يتعلق بها وقد وهي القاعدة العامة التي قالها الفقراء الدرف ذكرت كل تعريف مستخدر مرخص التي في في الماضي يمنع حيث العامة النجاسة ألا الصلاة لا من صحة الصلاة حيث لا مرخص. وبعد ذلك قلت إ ن العلماء عددوا أ ن و ا ع من ا ل ن ج ا س ة ك ث ي ر ة ل ز ي ا د ة البيان والتوضيح في هذا الضابط فقالوا ا ل ن ج ا س ة أ و من أ ن و ا ع ا ل ن ج ا س ة كل مسكر مائع فاعتبروا نجسا وذكروا الكلب والخنزير وفرعهما وذكروا ميته غير الادمي و ا ل س م ت والجراد وذكروا من ا ل ن ج ا س ا ت الدم والقيحة والمذي والودي وكذلك ا والقيئة والروثة والبولة والمذية والوديا ل ق ي ح ة و على ر أ ي دمام الرافع ي من النجاسات مني غير الادمي الا ان دمام ا ل ن و و ي قد خالف ا ل ر ا ف ع ي في هذه ا ل م س أ ل ة كما وضحناه في الدرس الماضي وقال والخنذير وفرع والله قلت الاصح طهارة الكلب احدهما اعلم منيه غير الكلب وبعد م كما الإمام رحمه ن النجاسات النووي الله يقول ل ن ما لا ا يؤكل ل غير أ م ي والجزء ذلك انتقل الامام النووي رحمه الى ل ل ه ت ع ا إلى بيان ك ي ف ي ة التطهير وبيان انواعه كيف يصير الامر المتنجس او النجس كيف يصير ط ا ه ر ة وهل كل نجس يصير ط ا ه ر ة وهل كل متنجس يصير ط ا ه ر ة وما هي ك ي ف ي ة التوصل الى ا ل ط ا ه ر اما ب ا ل ن س ب ة لنجس العين اذا كان الشيء نجسا ب ل ا ت ه ففي البول ما يقال متنجس نحن قسمنا الماء الى ماء ط ه وقلنا ر وإلى ان الماء النجس يصير طهورا إ ذ ا بلغ قلتين ولا تغير به ل أ ن ع ل ة تنجيسه التغير أ و القله ة قد زالت فصار طهورا لكن البول مهما تكاثر لو بلغ أ ل ف ق ل ة ولو زالت أ و ص ا ف ه من اللون أ و الطعن أ و الريح فانه يبقى على ن ج ا س ة ه لانه نجس العين عينه نجسه فرق بين المتنجس وبين النجس لو كان عندنا ق ط ع ة من قماش أ و ق ط ع ة من نقد أ و ق ط ع ة من حجر أ و من شيء آ خ ر أ ن ص د فيها أ ن ه ا ط ا ه ر ة ف إ ذ ا وقعت في شيء ن ج س تتنجس ف إ ذ ا غسلت بالماء إ ذ ا لم تكن مما يتشرب ا ل ن ج ا س ة في باطنها ف إ ن ه ا تطفو بمجرد غسلها بالماء بينما الشيء ن ج د لو كان عندنا ر و ث بقر او غائط لانسان مهما غسي بالماء فانه ما ي ط ر لان كل جزء من اجزائه نجد هذا الذي يقال فيه انه نجس العين فالكلب نجس العين والخنزير نجس العين وفرع احدهما نجز العين الاجاثات التي ذكرناها في الدرس الماضي وعددناها ا ل آ ن قبل أ ن نشرع في هذا الكلام كلها ن ج س ة العين فهل يطهر ل سبيل إلى هناك ت نجس العين قال الفقراء نجس العين لا سبيل إ ل ى تطهيره أ ب د ا إ ل ا شيئا واحدا إ ذ ا طهرناه ف إ ن ه ي ط ي ر طاهره أ ل ا وهو الخمر إلى ت خ ل ل ه وهناك شيء آ خ ر وهو الجلد إ ذ ا دبغ جلد ا ل م ي ت ة إ ذ ا دبغ إ ذ ا فهما شيئان وليس بشيء واحد الخمر ن ج س ة العين ف إ ذ ا خللت صارت ط ا ه ر ة وتخليلها ي ك و ن بانقلابها من خمر إ ل ى خل وهي الخمر المحترمه التي ذكرناها في الدرس الماضي قلنا إ ن الخمر منها ما هو محترم ومنها ما ليس بمحترم المحترم ما قصد به صاحبه الخل لكن قبل أ ن تصير خلا ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ا د ي ة هناك طرق ك ي م ي ا ئ ي ة من أ ج ل التخليل ينقلب عصير العنب إ ل ى خل م ب ا ش ر ة دون أ ن يمر ب م ر ح ل ة التخمر وهذا لا حرج فيه نهائيا ما نحتاج أ ن نقول فيه محترم أ و غير و أ م ا التخليد ب ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ا د ي ة فلابد أ ن يمر العصير قبل أ ن يصير خلا ب ف ت ر ة التحمر ولكن هذا ليس محرما ل أ ن ه ما قصد به الخمر و إ ن م ا قصد به الخل فإذا خللت الخمر بنفسها خللت طرح تصير وما أ ض ا ف إ ل ي ه شيئا آ خ ر ثم انقلب الخمر إ ل ى خل انقلب من نجس إ ل ى طائر وكذلك لو أ ن إ ن س ا ن ا اتخذ خمرا ثم ت ا ب ذ و أ ر ا د أ ن ي ق ل ب ه ا إ ل ى خل بنفسها دون أ ن يطرح فيها شيئا آ خ ر أ ي ض ا تصير ط ا ئ ر ة ويخرج من اسمها إ ذ ا صارت خله ولكنه لو طرح فيها شيئا بعد أ ن صارت خمرا فتح ا ل إ ن ا ء و أ ض ا ف إ ل ي ه شيئا آ خ ر وضع فيه سكر او وضع فيه جزرا او وضع فيه سجلا او وضع فيه ح ب ة عنب اخرى فرح فيها شيئا ليسارع في تخللها قال في هذه ا ل ح ا ل ة لو انقلبت الى خل ما تصير و ا طاهره ة ل ن ا عندما كانت نجسة والقينا فيها ذلك الجسم الطاهرة مثلا وضع فيها وضع نجسة تنجس انقلبت نجس فلما ذلك سكر الى خل الخل وضعنا فيها ق ط ع الجزر سنجست قطعة الجزر فلما انقلبت الخمر الى خل م ف ت ر ض بها ان تصير ط ا ه ر ة ولكن ق ط ع ة الجزر التي القيناها في هذه ا ل خ من ر م اجل ان نسارع في تخللها نجست الخل م ر ة ثانيه ة فمن خلط الخمر اذا انقلبت الى من انقلبت خرط خل خ ط اذا الى ا طاهرة ان لا يوضع فيها حتى تكون يوضع المسارعة اجل شيء من اجل أ و ب ا ل أ ج ل أ ي أ م ر آ خ ر من شرط ان لا يضع و فيها شيء إ ذ ا تخللت م ن ن ف س ه ا ف إ ن ه ا تنقلب من ن ج س ة إ ل ى ط ا ئ ر ة فلا يطفر نجس العين إ ل ا خمر تخللت لنفسها دون طرح شيء فيها أ م ا لو تخللت ب و ا س ط ة نقلها من ظل إ ل ى شمس أ و من شمس إ ل ى ظل فهذا لا يؤثر و إ ن كان له أ ث ر في ا ل م س ا ر ع ة في تخليلها إ ل ا أ ن ه لا يؤثر ل أ ن ه لا توجد عين قد دخلت الخمر فتنجست مما يؤدي إ ل ى تنجيسها بعد أ ن تنقلب إ ل ى خلف ومن النجاسات ا ل ع ي ن ي ة التي تطهر هو الجلد جلد ا ل م ي ت ة نحن في الدرس الماضي تكلمنا على, جلد الميتة جلد متى على الجلد متى يكون نجسا فقلنا اذا كان الحيوان غير ماكول اللحم فان جلده يكون نجسا بمجرد موته ما عدا الكلب والخنزير طبعا ا ل كلب و الخنزير جلده نجد في حياته وبعد موته مَعَدَ الْكِلْبُ وَالْخِنْزِيرُ إِذَا كَانَ جلدها طاهر فلو ل م ت ه ا ل إ ن س ا ن ويده مبتله فلا تتنجس يده ولو أ ص ا ب ثوبه ما يتنجس ثوبه فهو طاهر ما دام حيا ف إ ذ ا مات هذا الحيوان الذي لا ي أ ك ل لحمه سواء مات ح ت ف انفه أ و مات بذبح على ه ي ئ ة الذبح الشرعي ف إ ن ه لا يطهر ل أ ن ه لا ذ ك ا ة له ش ر ع ي ة ولو ذبح على ه ي ئ ة الذبح الشرعي يصير بيته بمجرد أ ن يموت وتخرج روحه يصير نجسا جلده إ ذ ا هو ما دام حي جلده ليس بنجد فعندما يموت يصير جلده نجسا هذا نوع من أ ن و ا ع الجلود الجلد الثاني لحيوان ا ل م أ ك و ل اللحم إ ذ ا ذكي ذ ك ا ه شرعيه ف إ ن جلده يصير طاهرا ما يحتاج إ ل ى ج ب ا غ ه بمجرد ذكائه ع ه جلده يصير لك اما أم لانه ظاهرا وغاطنا طهر ضغط ب ج ر د ك ه اذا ل ك ء الشبعية مات اذا م ح د ى انفه ي كان اختنق او غقد او نصح او تردى أ و غير ذلك من الوسائل التي يموت فيها بغير ذ ك ا ه ش ر ع ي ة فان جلده يصير نجس العين كجلد النمر وكجلد الفيل وكجلد أ ي حيوان من الحيوانات التي لا يصير لحمها ما عدا الكلب والخنزير الفرق بين هذا الجلد وجلد الكل جلد الكلب والخنزير أن ج لا د ل ل ل ك ب و ا خ ن ز يصوم ر لا ي ب ا ل د ب ا غ ة عند جماهير الفقهاء و أ م ا ما سواه من الحيوانات الأخرى التي جلدها بالموت. الكلب ح ي التي و بالموت ا ا الأخرى جلدها ا ن تنجس ت ل والخنزير ما ي ط ف ر جلده بالدماغه و ت و إ ن م ا كان جلده نجسا حيا وميتا و أ م ا ما سوى الكلب والخنزير من الحيوانات ا ل أ خ ر ى ف إ ن جلده كان طاهرا في حياته ولكنه انقلب إ ل ى نجس بسبب الموت وبناء على ذلك وردت النصوص ب ت ط غ ي ر ه ب و ا س ط ة ا ل د ب ا غ ف إ ذ ا وجدنا جلدا ل م ي ت ة سوى الكلب والخز من ا ل حيوان م أ ك و ل اللحم أ و غير م أ ك و ل اللحم ف إ ن هذا الجلد يطهر بواسطه د ب ا غ ه ب ق و ل ه صلى الله عليه وسلم أ ي م ا إ ه ا ب زبغ فقد طهر رواه مسلم وفي مسلم وفي البخاري في ق ص ة س ا ت م ي م و ن ة حينما مر بها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قد ماتت فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هلا اخذتم إ ه ا ب ه ا فدبغتموه فانتبعتم به فقالوا يا رسول الله إ ن ه ا م ي ت ة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا حرم اكلها واما جلدها فانه يطهر بوى قصه دباغه كما قال صلى الله عليه وسلم الا اخذتم إ ي ه ا ب ه ا فدبغتموه فانتفعتم به والدباغه كما انه يؤدي الى تطهير ظاهر الجلد كذلك يؤدي الى تطهير باطنه على الاصح من اقوال اصحابنا رضوان الله ت عليهم ا ى ع ل وعلى المشهور من قولي الامام الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع و ث م ر ة الخلاف في هذا هل يطهر ظ ا ه ر فقط اي ي ظ ه ر ص ط ح ا ه ا ل ا س ه ل والاعلى ام ي ظ ه ر ص ط ح ا ه و ي ظ ه ر باطنه تصلي ل ي ع كما تصلي على ا ل أ ر ض التي تكون م ت ص ل ة بالنجس هي سوريا تصح ا ل ص ل ا ة عليها وقد ورد الشعر بتطهير ظاهره ولكن لا تصح ا ل ص ل ا ة فيه ففيما لو لبسه ا ل إ ن س ا ن يكون حاملا ل ل ن ج ا س ة في باطن هذا الجلد ف ا ل أ ص ح من, من قولي الامام الشافعي رضي الله ت عنه ا ل ى ع والاصح من أ ق و ا ل أ ص ح ا ب ن ا أ ن الجلد يطهر ظاهره ويطهر باطنه تبعا لطهارته ظاهره وبناء على ذلك تصح ا ل ص ل ا ة عليه وتصح ا ل ص ل ا ة فيه لانه طهر فالنبي ظاهرا وطهر عامة باطنا ل ط ه ا ر ة إ ن م ا هي للجلد فقط ب ا ل ن س ب ة للصوف والشعر والوبر والريش قلنا في الدرس الماضي بناء على ا ل ق ا ع د ة التي ذكرناها ما أ خ ذ من الحي كميته ت قلنا بمقتضى هذا كان من المفترض أ ن يكون الصوف والريش والوبر والشعر مما لا يجوز استعماله ل أ ن ميته هذه الحيوانات ن ج ف ة ف إ ذ ا أ خ ذ منها الصوف في حال حياتها ما أ خ ذ من الحي كميته ت مقتضى هذه ا ل ق ا ع د ة أ ن تكون الشعور والاوبر أ ص و ا ل أ و ا والريش أن تكون م ه ي ئ ة ولكن استثنينا الصوف والشعر والوبر والريش إ ذ ا أ خ ذ ه ا في حال ح ي ا ة الحيوان بقول الله تعالى ومن أ ص و ا ف ه ا واشعارها أ و ب ر ه ا و أ اثاثا ومتاعا الى حين امتن الله على عباده بهذه ا ل أ م و ر والله لا يمتن على عباده بنجس العين و إ ن م ا يمتن عليهم بالطاهر وبناء على ذلك ح ك م ن ا بطاهرتها ف إ ذ ا ما مات الحيوان مات الخروف أ و مات ا ل أ س د أ و الفيل صار جده نجسا معه الفرق بين الخروف وبين, وبين الفيل كله ميته ف ا ل ن ج ا س ة لا تكون فقط للجلد و إ ن م ا تكون للجلد ولتوابعه فالصوف الذي على الجلد يصير نجسا والشعر يصير نجسا والوبر والريش يصير نجسا كما ينجس العظم وكما ينجس العصب وكما ينجس الظلف وكما ينجس ا ل ق ر ن كله ل ينجس ب ا م وقد ت و وردت عندنا ا ل أ ح ا د ي ث تبين لنا أ ن هذه الجنود التي ت ن ج س ت ب ا ل م و ت بما عليها من صوف أ و ريش أ و شعر أ و صوف هذه الجنود ت ط ف ر ب ا ل د ب ا غ ة جاء ا ل ن ص ف س تتنا ما ي ن ج س من الحيوان ب م و ت ه ي ن ج س من الحيوان ب م و ت ه عظمه و ي ن ج س عصبه و ي ن ج س لحمه وينجس شحمه وينجس ظلفه وينجس قرنه وتنجس أ س ن ا ن ه وينجس جلده وينجس ما على الجلد من صوف أ و وبر أ و شعر أ و ريش جاء النص الشرعي فقال نستثني من هذه ا ل أ م و ر التي تنجست بموت الحيوان نستثني الجلد استثنينا فبقيت النبي بقول إهاب فقد عليه الصلاة والسلام أيما دبغ طهر الأمور على ما هي علي من ما النجاثة الظرف بالدباغة ا هي عليه يطهر ل قال ر ن م يطهر ب ا د ب اصحابنا غ بالدباغة بالدباغة ة الثن ما العظم ما ا ل يطهر يطهر و والريش والودار ف قال ص ايضاً ما تطهر ب ا ل د ب ا غ ة ل أ ن النص لم يرد بها النص ورد د الدباغ ن ي ايّب الجلس وسلم فقد ط ه ل ع ل ا ق علاق الريش اهل الصوف ما هي ع ل ا ق ة الوبر والشعر هذه ما تطهر بالدبابه ل أ ن ه ا ت ن ج ف ت بالموت والنص لم ي س ت ث ن ه كما لم يستثني القرن ولم يستثني الظل ولم يستثني العظم ولم يستثني شيء لم يستثني الصوف والشعر والوبر و إ ن م ا استثنى شيئا واحدا وهو الجلد فبقيت ب ق ي ة ا ل أ م و ر على ن ج ا س ي ه ا وبناء على ذلك يجب علينا أ ن نتنبه للجلود أ و الفراء التي يستعملها النساء من النمور ومن الحيوانات التي لا يؤكل لحمها او من الحيوانات التي يؤكل لحمها وكانت ميته ا المحتمل وبناء جلدها فمن ذلك يدخل أن الأمر تكون قد مثلا أو الدب اولي نوع من انواع الحيوانات التي يستفاد من فرائها ولا يؤكل لحمها فهذه حتى لو دبغنا جلدها ما ت ظ ه ر هذه الاصوات والاشعار أ و ب ر و ا ل التي عليه على ر أ ي جمهور الفقهاء من اصحابنا رضوان الله عليهم وبماء على ذلك لو صلت ا م ر أ ة وهي تلبس جلد ن م ر بشعره فان صلاتها ب ا ط ل ة ل أ ن جلدا لن يطهر ب ا ل د ب ا غ ة ولكن الشعر الذي عليه لم يطهر ب ا ل د ب ا غ ة هذا الذي قاله أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم وقد ذهب بعضهم واحد أ و اثنان من أ ص ح ا ب ن ا قالا ل أ ن الصوف ة والريش ة والشعر والوبر أ ي ما يكون على الجلد ويلفق بموت الحيوان إ ذ ا دبغ الجلد وطهر يطهر ما عليه تتعلم وربما كان هذا مذهبا راجحا عند غير أ ص ح ا ب ن ا من أ ص ح ا ب المذاهب ا ل أ خ ر ى وبناء على ذلك أ ق و ل هذا اداء ل ل ا م ا ن ة ا ل ع ل م ي ة من يريد الفتوى من يريد ا ل فالفتوى ت و ى م و ج و د ة وقد اختار هذا الشيخ الشربين رحمه الله تعالى كيف ا ل إ م ا م الشربين الشارع هنا و إ ن م ا رجل آ خ ر في حاجيته على شك الزهجه شركا ن ذ ك ي ا ل ا م ص ا ر ي و أ ش ت ى به ت س ي ل ا على الناس فقال إ ذ ا باق ا ل أ م ر المتسع وشرع ما جاء بالضيق والضنك على البشر فسنحر الى جانب التيسير واختار هذا الذي أ ش ت ى به بعض أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم فمن أ ر ا د الفتوى فالفتوى موجوده بأن ب الصوفة والشعر والريشة ا ل و و ر ي د ل ومن ا للجلد وطهر و أ ر ا د ان ل والتقوى و و ر ع م أراد أن ي أ خ ذ ب ا ل ح ز ن فمذهبنا أ و راي جماهير اصحابنا ويكاد يكون إ ج م ا ع ا لولا خروج هذين الرجلين واتفتاء بغير ما ذهب إ ل ي ه جمهور الاصحاب يكاد ا ل د ب ا غ ه وهذا الذي قلناه أ ي ض ا في الدرس الماضي ب ا ل ن س ب ة للكولونيا وما أ ش ب ه ه لا لقوا ا من أ ر ا د الفتوى فالفتوى م و ج و د ة ولكن من أ ر ا د أ ن ي أ خ ذ ب ا ل ع ز ي م ة ف ج د ع مثل هذه ا ل أ م و ر دع ما يريبك إ ل ى ما لا يريبك ولا سيما أ ن ظواهر النصوص تدل على ما ذهب إ ل ي ه اصحابنا رضوان الله عليهم ل أ ن النصوص لم ت ر د ب ط ه ا ر ة الصوف ي ولا ب ط ه ا ر ة الشعر ولا ب ط ه ا ر ة النظر و إ ن م ا وردت ب ط ه ا ر ة الجلد إ ذ ا زبغ ا فقط فيبقى كل ما سوى الجلد على ما كان عليه من ا ل ن ج ا س ة جميع الميتة أجزاء نحكم ب ن ج ا س ة الصوف والريش والشعر والوبر ولا نستثني إ ل ا الجلد على أ ن ا ل إ م ا م أ ح م د بن حنبل رضي الله تعالى عنه لا يقول أ ي ض ا ب ط ه ا ر ة الجلد بحاله الدباغ و ا ل م س أ ل ة خ ل ا ف ي ة ق د ي م ة بين العلماء بسبب ا ل أ ح ا د ي ث ا ل م ت ع ا ر ض ة ا ل و ا ر د ة في هذه ا ل م س أ ل ة م ا هو ا ل ب زبغا ا عرفنا أن الجلد إذا نحن أن ي ي ص ر و الدماغ طاهراً هي امر بسيط جدا ً ان ت أ ت ي ب أ ش ي ا ء حرفه ي لاذعه ة حارقة ليست حارقة يعني من النار تحرق الجلد لا يعني تحرق الفضول ليست يعني يعني من المتعلقة بالجلد. مثل بالجلد المواد الكيميائية الشديدة ا على الجلد ح ت تزيد ى م ا عليه ل من ا ر ي ق ة يصيروا الجلد مدبوغا و ي ن ق ذ ب من ن ج س الى طاخر قال الامام النووي الدبغ نزع فضوله بحريف وضرب له ا م ث ل ة من ا ل ش ب وزرق الطيور وغير ذلك من الامور وتجفيف الفضلات ا ل م ت ع ث ق ة بالجلد لا يؤدي الى ط ا ر ت ه ا لانها لو نقعت م ر ة ث ا ن ي ة بالماء ف إ ن ه ا ترجع الى ما كانت عليه ويعود العفن و ا ل ن ج ا ة الى الجلد ل ف ش م س و الى ت استعمال ر يطفران ر ا ما عندنا ولا بد من بعض الوسائل ا ب بد بعض من ل خ الجلد ت تؤدي ي الى نفذ ولا يجب الماء في ما يجب أن نستعمل الماء الدباغة اثنائه ما ان اثناء يجب في يجب ف الاصح لحديث مسلم إ ذ ا دبغ الذهب فقط ه ولم ي ش ر النبي صلى الله عليه وسلم إ ل ى الماء و أ م ا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر ب ا ل ن س ب ة للجلود يطهرها الماء والقرض إ ذ ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ش ا ر إ ل ى الماء إ ل ى أ ن الماء مع القرض أ ي ا ل م ا ء ا ل م ز ي ل ة هما أ ك ت ب ا ن في ا ل ت ط ه ي ر قال أ ص ح ا ب ن ا هذا محمول على الندب محمول على ا ل ن د ب ي ج ل ل إ ن س ا ن أ ن يستعمل الماء أ ث ن ا ء ا ل ط ه ا ر ة و إ ل ا فالماء ليس له عمل و ا ل إ ح ا ل ة ما تكون بالماء و إ ن م ا تكون ب و ا س ط ة هذه ا ل أ م و ر ا ل ح ر ي ف ة التي نلقيها على الجلد من أ ج ل إ ز ا ل ة الفضلات التي عليها و ل ل الماء خ ا أصحابنا اشتراط اشتراطه ناتج ف في بين وعدم من اختلافهم في تعليل سبب ا ل ط ه ا ر ة هل طهر ل أ ن ه استحال استحال من نجر إ ل ى طائر كما استحالت الخمر من خمر إ ل ى خل فطهرت أ و أ ن ا ل ط ه ا ر ة كانت بناء على إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ز ل د ف إ ذ ا كان بسبب إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل ز ل د ومع ذلك لابد من اشتراط الماء واذا كانت ا ل ط ه ا ر ة ن ا ت ج ة عن ا ل ا س ت ح ا ل ة ف ا ل ا س ت ح ا ل ة ما تكون ب ا ا ل م ء و ا ن ا تكون و ب س ط ة المواد ا ل ك ي م ي ا ئ ي ة التي اضفناها الى الجلد هي بسبب زوال ا ل ن ج ا س ة التي علي ه حمل هذا الحديث على ا ل و ج و د واشترط الماء في أ ث ن ا ء الدماغ من أ ج ل تطهير ا ل ج ل ط ي بعد ب أ ن يطهر الجلد سواء كان باستعمال الماء أ و بغير استعمال الماء ما هو حكمه قال حكمه كثوب نجوز ل أ ن ه كان ن ج س ة فلما وضعت عليه تلك المواد من أ ج ل تطهيره ف ه ر ت عينه ولكنها بعد أ ن طهرت عينه تنجست ب و ا س ط ة هذه ا ل أ م و ر التي أ ض ف ت ه ا اليه أ ن ا حينما أ ض ف ت الشب إ ل ى الجلد تنجس الشب ولكن بعد ذلك صار الجلد طاهرا إ ل ا أ ن ه بعد أ ن صار طاهرا تنجس بهذه ا ل أ م و ر التي ما زالت عالقه به ل أ ن الشب تنجس ولا سبيل الى تطهيره قال وبناء على ذلك يجب عليك أ ن تغسله بالماء كما تغسل أ ي ت ه ن غ س ل ه حتى تزيل عنه هذه الفضلات الى ت ي عين كنا نجس العين كل ما يطفر الا شيئان يطفران الاول هو الخمر اذا تخللت والثاني هو الجلد اذا زبن ج نجس س العين لا يضفر إ ذ ا دبغ والخمر اذا ت خ ل ل و أ م ا المتنجس هذا هو الطاهر في حقيقته ولكنه تنجس بملاقاه ن ج ا س ة الطاهر إ ذ ا تنجس تزول نجاسته ب و ا س ط ة غسله ولكن س ب ي ع ة ا ل ن ج ا س ة ت ق س م إ ل ى ث ل ا ث ة أ ن و ا ع إ م ا أ ن تكون ا ل ن ج ا س ة م غ ل ظ ة و إ م ا أ ن تكون ا ل ن ج ا س ة م ت و س ط ة و إ م ا أن تكون ا ل ن ج ا س ة مخففة النجاسة التي ن ج ا ا س ة ل تصيب الثوب أ و غيره من إ ن ا ء أ و بناء أ و ما شابه ذلك تنقسم إ ل ى ثلاثه ة النجاسة مغلظة أنواع أن تكون و إما ذ ه ه ل انواع طريقة تقصيرها في وإما أ ت ك ن متوسفة وهذه ه ل طريقة تقصيرها في تكون وإما أن س م خ ف ف ة وهذه أيضا لها ط ر ي ق ة اخرى في تطهيرها فاما ا ل ن ج ا س ة ا ل م غ ل ظ ة فهي ن ج ا س ة الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما مع حيوان طاهر وهذه ما تكون ا ل ط ه ا ر ة منها الا بغسل ما اصابته ذ ه ا ا ل ن ج سبع ة س مرات احداهن بالتراب ودليل ت على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم إ ذ ا ولغ الكلب في ا ل إ ن ا ء فاغسلوه سبع مرات أولى هن ب اولى ل ت ر ر ا ب هذه ا ي ة رصت ع أن التراب يجب أن يكون في الأولى يكون التراب الغسلة رواية ر يجب في وفي أيضا و لمسلم ع ث هن ا ث م بالتراب فهذه نص على أن التراب يكون على بعدها السابعة أو مع السابعة التراب أو ما و ي ص ل ر بمثابه الثامنه كما في روايه ابي داود السابعه بالتراب ولا ا ل تناقض بين روايه مسلم وابي داود لان السابعه عند مسلم اذا كانت ترابا مع الماء يصير بمثابه الثامنه فهاتان الروايتان حينهما تعارض الروايه تقوم اولاهن بالتراب والتانيه تقوم اخراهن بالتراب بهذا اي المعنى قال العلماء تعارضا فتساقطا ولجؤوا الى ما رواه الترمذي رضي الله ت عنه ا ل ى ع اولاهن او أ خ ر ا ه ن بالتراب او ما رواه الدارقصي ط احداهن بالبصحى فليغسلوا سبع مرات احداهن ا بالتراب هذا بالمعنى العام لا يشترط ُ ان يكون التراب في الاولى و لا يشترط ُ ان يكون في التابعه وانما يجزئ ان يكون مع اي غسله من الغسلات التبع س ا ب ع ل ي ي ج ل نغتل ولغ الكلب ي ن أن ا بهدنا إذا الخنزير تولد هذه ذكرنا النسوس والخنزير كالكلب وكما فنجاسه ي الماضي الدرك حالا م وأسوأ الكلب لأن الكلب قد يستعمل لبعض الأمور إلا أن الخنزير ن ج ا س ة م غ ل ظ ة ف إ ذ ا ولغ في إ ن ا ء أو أ او ب ث ب ا و ك ا ن هناك ت ر ط و ب ة تتحلل ما ا بين ثوبا و ل خ ن ز ي ر فلا بد من غسله سبع مرات إ ح د ا ه ن بالتراب ويشترط في ه ذ ا التراب ان يكون ترابا طهورا لا يكون مستعملا ولا يكون ممزوجا بمائع او ب ن ج س هذا ب ا ل ن س ب ة ل ل ن ج ا س ة المغلظه يشترط فيها ان تغسل سبع مرات احداهن بالتراب وبعد ان يغسل الثوب أ و ا ل إ ن ا ء سبع مرات احداهن بالتراب هل يصير طاهرا بمجرد هذا أ م انه بعد أ ن يغسل سبع مرات احدهن بالتراب يجب أ و يندب أ ن يغسل ثلاث مرات أ خ ر ى كما تغسل أ ي ه نجاسه يعني هل هذه الغسلات السبع من أ ج ل إ ز ا ل ة الغلظ ا الموجود في النجاسه وبعد ذلك يغسل كما تغسل أ ي ه نجاسه اخرى أ م ان هذه السبع تجعل ا ل إ ن ا ء او الثوب طاهرا إلا لتطهيره قال بعض الفقهاء قال بعضهم يندب و ان ي غ ت ل ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن ا ء بعد أ ن ي غ ت ل ه سبعا يندب و ان ي غ ت ل ه ثلاثا كما ي غ ت ل ايه ن ج ا ة أ خ ر ى ولكن أ ص ح ا ب ن ا الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أ ب ر و ا هذا وذلك ل ق ا ع د ة ا ل م ع ر و ف ة عندهم أ ن المكبر لا يكبر قال علماء النحو أحد على ما اعتقد وربما ا ل على خ ت اعتقده ما أعتقد. ربما كان غيره ان العلوم م ت ش ا ب ك ة ويمس بعضها الى بعضها الاخر ب ص ل ة و ك أ ن ه ا يوضع بعضها بعضها الاخر والانسان الذي يتقن سنا يستطيع ان يتقن غيره لتشابك العلوم وتداخلها فقالوا اذا ن س أ ل ك سؤالا فقال سلوا أ فقالوا اذا سهى الانسان في صلاته ماذا يعمل فقال و ا ن ج د للسوء في في ف قال المصغر س ه و ا ا قال ما الجدر السهو قالوا هذا اللغة كان إماما اللغة ذ يعمل هي كيف في عربت علم من م لو لأنه لا يصغر ق ا ع د ة ل غ و ي ة طبقتها على الفقه وطلعت النتيجه ة سليمة من أجل من ذ ا قال أصحابنا الفقهاء رضوان الله عليهم هنا المكبر لا عليهم ل يكبر غ س ل ي ر م غ ل ظ ة نجاسه م غ ل ظ ة والتطهير فيها ورد على ه ي ئ ة خ ا ص ة كبيره ان يغسل سبع مرات ا خ ذ و ن بالتراب والمكبر لا يكبر ما يحتاج وراء هذا الى ان يغسل ثلاث مرات اخرى كما نقص عليه بعض الفقراء رضوان الله عليهم من قبيل الحيطه والحذر و إ ل ا فالنصوص لم تلد لهذا و أ ح ا د ي ث النبي صلى الله عليه وسلم و ا ض ح ة ص ر ي ح ة في أ ن ا ل س ب ع ة كافيه ل ل غ س ل ولكن هذه ا ل ق ا ع د ة ا ل ل غ و ي ة التي ا س ت ع م ل ا ل ف ق ه ا ء أ ي ض ا ق ا ع د ة ص ح ي ح ة ولها نظائر ك ث ي ر ة ما نريد أ ن نستطرد في الكلام عليها ا نظائرها القريبة منها ما أوجب أعظم الأمرين بخصوص لا من أعظم م ن ه أوجب بخصوص يجب و د ب ع م وبذلك م ه و ف ق ط الجلد عن الزم المحصن ل أ ن ه سوف ي ر ج م إ ل ى آ خ ر ما هنا ن تكلمنا عنه في مناسبات كثيره ة ذ ا بالنسبة للنجاسة المغلظة وأما النجاسة المخصفة فهي على النقيد النجاسة المغلظة وكما النجاسة المغلظة على من أن محصورة فهي في نوعين او صنتين وهما الكلب والخنزير كذلك ا ل ن ج ا س ة ا ل م خ ف ف ة م ح ص و ر ة في نوع واحد وليس في نوعين هذا النوع هو بول الصبي اذا لم ي أ ك ل من الطعام سوى اللبن واذا لم يجد عموره عن سنتين لانه بعد السنتين ولو بقي ي ر ض ع هذا ش ذ و ذ دوله نجاسة عادية. اما عادية ما دون السنتين اذا لم يكن الا اللبن وسواء في ذلك لبن امه ولبن غيرها وسواء ولبن غيره الحيواراتك ولبن يضعوا اولاد الناس منه الأولاد. فإذا كان السنتين الادمي البقر الغنم اجد اعتاد ان في غيره الطبي ذلك فاذا لبن لبن كل دول من من كان يأكل سوى、اللبن. اما اذا اكل امورا اخرى كالدواء من اجل التداوي مثلا بعد ما يضر لو تناول الدواء ما يضر استعماله للدواء فاذا اكل شيئا اخر سوى اللبن يخرج من هذه ا ل ق ا ع د ة ما لم يكن دواء هذا الصبي الذي لم يكن الا اللبن وعمره دون السنتين اذا بال وليس الغايه وانما البول فقط قال بوله من ا ل ن ج ا ف ة المخففه ي ان ياتي الامتار ويرش ع ل ى رشا ينضح الفول بحيث يعممه بالماء دون ت ي ل ا ن ما يحتاج الى ت ي ل ا ن كما هو الامر في ح ا ل ة الغسل فما تنجث ببول ط ب ي لم يطعم غير اللبن نضح بالماء ويكفيه هذا النضح واما فنقولها المتوظفة وليس من وهذا اوجده البنت النجاة النجاة المخفصة التمييز الذي الشارع من من ما بين البولين ليس كما يقول كثير من الفقهاء بان الصبي ة يكثر حمله و ب ن الاسلام ء ع ى ذلك خطف ل ش ا ر ع من ما ت بالتمييز بين الصبي وبين البنت أ ب د ا والمسلم كما يحمل ابنه يحمل ابنته وكما يحب ابنه يحب ابنته بل ربما كان حبه لابنه ت أ ك ث ر من حبه لابنه ما كان ينطق عن الهوى و م ان ي ط ق عن ا ل هو ى إنه إ ل ا وحي يوحى و ا ل ح ق ي ق ة ا ل ع ل م ي ة ا ل ي ق ي ن ي ة أ ن هناك فوارق ك ب ي ر ة ما بين بول الصبي وما بين بول ا ل ب ن هذه حقائق ع ل م ي ة ما يستطيع احد في الدنيا أ ن يغض النظر عنها و ا ل أ ص ل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أ م قيس أ ن ه ا جاءت بابن لها صغير لم ي أ ك ل الطعام ف أ ج ولخبر ر س و الله صلى الله فبال الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله ما غسله النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليه وسلم عليه صلى عليه وسلم ولم يغسله غسله عليه حجره فنضحه فدعى في و الترمذي وحسنه يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام فهي قول الصبي الذي لم ي أ ك ل إ ل ا اللبن يعتبر من ا ل ن ج ا س ة ا ل م خ ف ف ة قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله عليهم خرج بقيد التغذي تحميكه إذا سمك الصبي بتمر قال هذا ما يضر ل أ ن ه لم ي ت ن ا و ل على سبيل التغذي خرج تحميكه بنحو تمر وخرج تناوله نحو س ف و ف ل إ ط ل ا ح أ ي من أ ج ل الدواء فلا يمنعان النصح كما رصى عليه ا ل إ م ا م النووي رضي الله تعالى عنه في المجموع و أ م ا النوع الثالث من ا ل ن ج ا س ة هو ن ج ا س ة ما سوى هذين ا ل أ م ر ي ن ما سوى الكلب والخنزير والصبي الصغير ما سوى هذين النوعين من ا ل ن ج ا س ة كل ا ل ن ج ا س ة ا ل م و ج و د ة على وجه ا ل أ ر ض تعتبر ن ج ا س ة م ت و س ط ة و ا ل ن ج ا س ة ا ل م ت و س ط ة أ ح د امرين إ م ا أ ن يكون لها جرم أ ي عين على جسد و إ م ا أ ن لا يكون لها جرم ولا عين نجاسه حكمية ما أعلم ن في هذا المكان حكميه ي جلي ل ا لمجبد جليان الماء عليه له وأما يكي عين كانت إن يجب علينا إ ز ا ل ة العين أ و ل ا إ ز ا ل ة عين ا ل ن ج ا س ة إ ز ا ل ة طعمها أ و إ ز ا ل ة لونها أ و إ ز ا ل ة ريحها ا ز ا ل ة ن ج ا س ة أ م ا ا ل ط ع م فبالاتفاق لا بد من إ ز ا ل ت ه و أ م ا اللون فبقاء اللون لا يضر وكذلك الريح الذي ي ع س ر زواله ل أ ن بعض ا ل أ ل و ا ن تمسك بالثياب فلا تخرج وربما كانت ا ل ن ج ا س ة لها لون أصاب السوق سبدا مثلا مثلا او انواع أخرى من الالوان من من حيث اخرى فاذا بقي اللون في الثوب ما يضر لانه لا سبيل الى ازالته فيغسله الانسان الى ان يغسل ل د ر ج ة يعلم ان اللون سوف لا ينقص بعد الان ما دام اللون يتناقص اذا لا بد من ت س ل ه ل د ر ج ة ان يقف اللون ولا ينقص عند ذلك ما يضر اللون الباقي لانه لا سبيل الى ازالته و إ ذ ا ضاق ا ل أ م ر التسع و ا ل م ش ق ة تجلب التيسير وكذلك الريح الذي يحصل زواله كثير من الروائح مثل ا ل أ ل و ا ن ما يتمكن س ط ي ع الإنسان ا ي ت م من إ ز ا ل ت ه ا ولا ف ي م ا بالوسائل ا ل ع ا د ي ة وبناء ذلك قال ما يضر أ م ا الطعم ف إ ن ه يضر خطعا ل أ ن الطعم ما ينتج إ ل ا عن وجود د د و جرم وعين ا ل ن ج ا ة قال ا ل إ م ا م النووي رضي الله تعالى عنه ف إ ن بقيا معا ضر على الصحيح قال قلت فان بقي معا ضر على الصحيح والله أ ع ل م هل هذا اعتراض على الرافع لا هذا ليس من ا ل أ م و ر التي استدركها الرافع النووي على الرافع و إ ن م ا هو من الزيادات التي زادها في المنهاج على المحرر انه يكون استدراكا و م خ ا ل ف ة للرافع وهذا ينص قبله على راي الرافع ب ا ل ن س ب ة ل ط ع ا ر ة مني غير الكلب والخنزير والدور الثاني يذكره الإمام النووي الامام ز ي ا د ة لم تكن م و ج و د ة في المحرر ولا يريد به ا ع ت ر ا ض على الرافع فيقول في اوله قلت وفي اخره والله واعلم دون ان يشير قبله الى راي لاتمام الرافعي في المساله ا مع, مع اللون قال الامام يكون الجرم في فيجب هذا الماء الطاهر حديث ا ل ع ر ا ب ي المشهور حينما جاء إ ل ى المسجد وبال بمسجد النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ م ر رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يصب على المكان ذنوب من ماء وبذلك طهور المكان في الماء أن يكون وارداً أن يرد على لماذا هذا شيء بديه على النجاة لماذا؟ لكم لأنه لو بالثوب النجس هذا بنسبة أتى وسله ت في الاناء يصير الماء كله نجسا لان الماء القليل يتنجس بمجرد الولقاء ا والكثير يتنجس بالتغير إذا كان الماء كثيرا جدا نضما وعدما لحيث تغيره بإدخال ا ل ث ولغ ب فيه أكثر طلالا كثيره ك أ ن كان في ب ر ك ة أو ك ا ن في ب ح ي ر ة أو ك ا ن على بحر أو ك ا ن على نهر ووضع الثوب في وسط الماء هذا لا يضره لاننا نضمن ان الماء سوف لا يتغير وأما إذا كان الماء قليلاً في هذا الماء ف إ ذ ا ما وردت ا ل ن ج ا س ة على الماء ف إ ن ه ا تنجس الماء ولا يصير الثوب طاهرا بحال من الاحوال الذي نجسا فيه طاهرا ا الثوب وإنما يشترط مجرد فإذا كانت النجاسة الثوب يشترط يشترط حكمية عصر مجرد على غسله و أ ج ر ي ن ا الماء على الثوب حكمنا ب أ ن الثوب صار طاهرا وبناء ع ذلك الماء الذي يتساقط منه ه ا ولا ل ا ولا ريحها قائنا طاهرة أيضا لأنها حكمنا عليها بالنجاسة ودون فيها لابد أن نحكم على الثوب لأنها تكون ودون على فضلت تغير نحكم بأنه إن أن نجس من الثوب ف ا ل غ س ا ل ة التي تنفصل من الثوب ان انفصلت عنه بدون ز ي ا د ة في وزنها ولا تغير لا في طعمها ولا لونها ولا ريحها فانها تكون ط ا ه ر ة تبعا لطهاره ة خريطة الثوب ان يكون الثوب خطار يكون ط ر ا واما ل م ا ا اخرى ا ئ ع ت غير ل ث ي غير ا المتنجس ب ل و ا ع هل تظهر ان لم تكن المائعات من قبل الزيت أ و السمن مما ينفصل عن الماء فقد اتفق الفقهاء ب أ ن هذا لا سبيل إ ل ى تقصيره بغته وان اختلفوا في تقصيره ب ا ل م ك ا ث ر ة على ما ذكرناه في مباحث المياه ان كنتم تذكرون واما ان كان من نوع ما ينفصل عن الماء كالشحوم او الادهان او الزيت فقد اختلف الفقهاء فمنهم من قال بانه يطلب بغته يضاف الماء على, على الزيت إ ذ ا وقع في الزيت نجاسه ويحرك وبعد ذلك ينتظر بره من الزمن حتى يستقر الزيت في الاعلى والماء في الاسفل ثم يفرغ الماء و ي ط خ ل الزيت ولكن ر أ ي جماهير الفقهاء رضوان الله عليهم على أ ن ه لا سبيل إ ل ى ت ص ه ي ر ه ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما عن تموت في الزمن أمر أن تموت أمر السألة وما سئل يلقى ح ولان ه ل أ السم جامد و إ ذ ا مادت في الماء عمرا ب إ ر ا ق ت ه وبناء على ذلك قال أ ص ح ا ب ن ا رضوان الله تعالى ل ه ع ي ما م يطفر الزيت وما شابهه من المائعات ا ل أ خ ر ى بواسطه ة س ل لخبر أبي داود و غسله ي عليه ر ه أنه الله صلى و م تموت في السمن جامدا سئل الفأرة فقال ل عن إن كان في أ و ق ا وما حولها وإن كان مائعا وإن فلا تقربوه وفي روايه للخطابي رضي الله تعالى عنه ف أ ر ي ق و ه قالوا فلو أ ن ك ن ت ق ص ي ر ا شرعا لم يقل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ل م ي أ م ر ب إ ر ا ق ت ه لما في ذلك من إ ض ا ع ة ا ل م ا ل و ص وصحبه ل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ى سيدنا محمد